الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين باب جامع الدعوات روى البيهقي والحاكم عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألظوا بياذ الجلال والإكرام أيلزموا هذه الدعوة وأكثروا منها